بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلطنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا في نارك كافرين سلاسل واغلالا وسعيره ان الاغرار يشربون من كاس كان بزجاجها كافورا عينه يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون ب ذَرُوا وَيَخافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّ شر ذلك اليوم فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجازهم بما صبروا جنه وحريرا مستكين فيها واجواء كانت قوارير قوارير من فضه قد وهات قديرا ويصون فيها كاسا كان مزاجها جميلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف وحضر وإستبرق وحلوا أشاور من بل حكم ربك ولا تطع منهم آسما أو كفورا وانكن اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشدرنا سُرَ الله الى شئنا بدلنا امس لهم تبديلا ان هذه تنكره فمن شاء اتخذ الى ربه شديلا وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء